الذين به قلوب البرايا وفعمت بالأمان والإيمان، الذين به قلوب البرايا وفعمت بالأمان. عمر الارض نوره واستمدد منه كل الشعوب قاط وزار يالذين به قلوب البرايا أفاعمت بالأمان والإيمان غمر الأرض نوره غمر الأرض نوره واستمددت منه كل الشعوب قاس وعدان فنفع خوفها ودعم أن كان فيها مصدع الأركان فنفع خوفها ودعم أن كان فيها صدع الأوكان وبنت أمة الوروبة فرحا للحضارات شامخ البنيان وبنت أمة الوروبة فرحا للحضارات للحضارات شامخ البنيان لم يزل لم يزل رغم ما عدت من عوام ثابتا خالدا لم يزل رغم ما عدت من عواز ثابتا خالدا ثابتا خالدا على الأزماء